يا ايها الناس تفرق ينطاني المريد كونتيدا تو وربت, انتزت وربت و... وان اصابك سوء فتتني قلبي وانا وجهي الدنيا والآخر. Yeah. What are the, they? والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشجر I can لَكِنَّكَ صَوْتٌ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَدُّونَ مِن فَوْقِهِمْ عَسِيمًا ۝ يُسَارِعُونَ وَإِذْ وَأَنَّنِي ابْرُونُ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَئِرُ النعام إلا ما يتلى عليكم come <todic> لكم فيها منافع إلى أجل مسمى الذين إذا ذكروا الله وجلت وطاعم القانع والمعتر كذلك سخرناها بش <تصفيق> وزينن <تصفيق> لل in mm. فكيف كان نكير فكأي من قرية أهل فهي خاوية على هروشها وبئر معطلة وقصر مشيد تكون لهم قلوب يرقلون. jestla I والذين سعروا في ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فيه Yeah. Yeah. Uh... I'm Kellinsä näkävöi, jokaisen aamun لَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلِيٌّ Mm. كل أذ اونبيأqu وَقَذَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرٍ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة mā qūlū muslimīna min qawlū fī وكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتصمون ان من المولى